فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَمَّنْ بَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّكَ تُبَأَى إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَبَرَّأَ عَلَيْهِ وَإِنَّ وَإِنَّ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبرِيرٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ غَرِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَيُّ أبدل له خيرا منكن أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما تعتذر اليوم إنما تجذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إلى الله يا أيها إلى الله توبة نصوح عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي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 إنك على كل شيء قدير الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 صَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَلَفَخْنَا فِيهِ بِالرُّوحِ دَبَّسَ قَدْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِ